ثم بماذا يهلكون بالدعاء حتى يعلم المؤمن عظيم الدعاء عند الله ف إ ن عيسى لا يحاربهم بسيف و لا نصار و لا رماح إ ن م ا يدعو عليهم نبي الله أ ي عيسى فلما يدعو عليهم يبعث الله إ ل ي ه م كالنغف في رقابهم فيموتون م و ت ة رجل واحد يفقه المؤمن من هذا ش أ ن الدعاء عند الله تبارك و تعالى ونبينا عليه الصلاه والسلام يقول عن نفسه انا دعوه ابي ابراهيم فابراهيم جاء البيت وعمره ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منه م بعد ثلاثه الاف عام بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم اجاب الله دعوه الخليل ابراهيم ومن احرى الناس بان ندعو لهم من سبقنا الى الله من المؤمنين, من سبقنا إلى الله من المؤمنين من ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت والاخوات إ خ و ن و ا ل أ و ا ل أ ب ن ا ء والبنات والجيران والجارات هؤلاء أ ح ر ى و أ و ل ى أ ن ندعو لهم فينفعهم الله جل وعلا برحمته بدعائنا لهم ل أ ن الله لما ذكر ا ل أ خ ي ا ر سلك الله ب ه و بكم سبيلهم قال والذين ج ا ء و ا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم ومن أ ر ا د أ ن يعرف أ ي ن قدماه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه, وأصحابه فلينظر أ ي ن قلبه من الغل على المؤمنين كلما كان ا ل إ ن س ا ن سليم الصدر لا يحمل غلا على المؤمنين كان ذلك من قرائن وبراهين أ ن ه متبع ل ه د ي س ن ة المرسلين والفيصل في هذا ا ل ق ر آ ن ل أ ن الله قد ذكر المهاجرين ثم ذكر ا ل أ ن ص ا ر قال والذين تبوءوا الدار والايمان بعد م ه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ومن أ و ل ى الناس الا نجعل في قلوبنا غلا عليهم قطعا أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبتهم وموالاتهم والذود عنهم رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن بلا استثناء دين و م ل ة وقربه ل أ ن الله جل وعلا أ ك ر م ه م ب أ ن أ ع ي ن ه م اكتحلت ب ر ؤ ي ة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ا ل إ ي م ا ن به ونصرته والمقصود أ ن الدعاء ش أ ن ه عظيم وقد قلت إ ن أ و ل ى الناس بالدعاء من سبقنا إ ل ى الله ثم ي أ ت ي من سبقنا إ ل ى الله هم أ ن ف س ه م منازل فحق الوالدين غير ا ثم حق ا ل أ ب ن ا ء والبنات ثم حق ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت ثم حق الجيران وهكذا ثم حق من له حق خاص خاص عليك يدعى له ب ا ل ر ح م ة يدعى له ب ا ل م غ ف ر ة يدعى له ب أ ن يفرج الله عنه يدعى له بما يليق به في حاله ومقامه هؤلاء يرمون النشاب إلى السماء فيرد الله راس أ س ل ر أ السهم احمر فيقولون غلبنا أ ه ل ا ل أ ر ض وقهرنا أ ه ل السماء فيدعو عليهم عيسى كما بينت فيصبح بعد ذلك فرس أ ي قتلى كالرجل الواحد ثم يبعث الله جل وعلا طيرا تحملهم تلقيهم في البحار فانظر على أ ي حال أ م س و ا وعلى أ ي حال أ ص ب ح و ا والقدرة ا ل ج ل ي ل ة ا ل ع ظ ي م ة لا تكون الا, إلا لله ثم ي ن ش ئ الله مطرا يغسل ا ل أ ر ض من زهمهم و نتنهم